م و ن و ع ه النابلسي ن ا ا على ل م ق ن ا ل ذ ي ن ج ع ل و ا ا ل ق ر فوربك آ ن عظيم ل ا س أ ل ن ه م أ ج م ع ي ن ي ع موسوعه ل ن ف ا أ ر ع ا ل م ش ر ك ي ن إ ن ا كفيناك ا ل م س ت ه ز ي ن ا للعلوم ذ ي ي ن ن ع الاسلاميه ل ل ه ه إ آخر ف و ف ل ولقد نعلم انك يطير قدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولقد نعلم انك يطير قدرك بما يقولون ح م د ربك و ك و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه